وآمنوا ل و ض ي ل ه ا ل د ا ت و ر محمد ر ا ت آ م ن و ا ثم اتقوا م ا ت ق و ا و امنو ا ثم ا ت ق و ا و أ ح س ن و ا و الله ي ح ب المسنين ح يا أ ي ه ا ل د ي ن امنو ليبلونا ك م ن ا كموضونا ك م ن ا كموضونا ك م و ض و ن ك م و ض ا كموضونا ك م ن ا كموضونا ك م و و ن ن ك م ا كموضونا م ن ا كموضونا ك م و ض و ن ك م و ض م ا ك ك م و ن ا ك م م و ل ي ع ل ه النابلسي م ل ل ع ذ ا ب أ ل ي م ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا لا ت ق ت ل و ا الصيد و أ ن ت م حرم ومن ي ه قتله منكم متعمدا فجزاء, فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفارا